حصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إِنَّمَا يؤمن بِآيَاتِنَا الذين إِذَا ذكروا بها خَرُّوا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وآفسهم أ